كل ل ا ق صارت ة حين جهازاً غ ي ب و ا ر بعض ه ا لديه أ م منحاً و ر تراه في فتاً عجيب ع ا ً ل ك ن يخفي لديه الأسرار صارت قوى خ ا ر ق ة أ ص ب ح في لحظات يتحول شكله كي ص ب ح وحشا ً وله عضلات يفاجئك بعشره أ ش ك ا ل تهزم ا ل أ ش ر ا ر 「لا يهمهم سلوك الاحوال」「و ل ح و ي ر ي الى ا ل ال